ثلاثة استمع إلى النص الآتي وقرأه, ثم اكتبه في دفترك حب الوطن العلم رمز الوطن علمنا التركي يتكون من اللون الأحمر والأبيض نحن نحب وطننا الوطن هو المكان الذي ولدنا فيه وكبرنا على أرضه ونحن نستفيد من خيراته ويجب أن نفدي بأنفسنا من أجله لأن الوطن أنشئ على دم شهدائنا وبفضلهم تم تحريره من الأعداء ولهذا السبب نعيش بأمن وسلام ولا ننسى القول المشهور حب الوطن من الإيمان وطننا تركيا كبير وجميل وتاريخه أريق تركيا تربط بين قارة آسيا وقارة أوروبا عاصمتها أنقرة لها أربعة بحار بحار يقع البحر الأسود في منطقة شمال تركيا والبحر الأبيض المتوسط في منطقة جنوب تركيا وبحر إيجا ومرمرة في منطقة غرب تركيا